وهذه الططحيات وهذه النماذج تبقى أعلاماً شامخة على طول جاذبة هذا الدين لمن أراد أن يسلكها من السالكين قوية أو أساء أولئك الصف الصفة الصالحين أولئك الذين هدى الله بهداه مكتفي. أنا مسلم أعيش لأجل ديني وأمضي جاهدا كي يحيى ديني أرادد أمتي في كل يوم أفيقي من سباتك أنقذيني أنا مسلم أعيش لأجل ديني وأمضي جاهدا كي يحيى ديني أردد أمتي في كل يوم أفيق من سباتك عن قذيني. أفيقي من سباتك أنقذيني أنا يا أمتي ما كنت يوما من الجبناء كي تستبعديني أنا ابن النزال فإن أبيت فسوف أخوض حربا فارقبيني أنا يا أمتي ما كنت يوما من الجبناء كي تستبعديني أنا ابن النزال فإن بيتي فسوف خوض حربا فرق فسوف أخوذ حربا بيني أنا لا أبتغي دنيا ولكن أتوق لكي أرى عز لديني فكيف يعود عز دون سيف ومن للسيف إن لم تعهديني أنا لا أبتغي دنيا ولكن أتوق لكي أرى عز لديني فكيف يعود عز دون سيف؟ ومن للسيف إن لم تعديني؟ ومن للسيف لم تعديني؟ جيوش الكفر جاءت من قراها. إلى أرضي وقد عبثت بديني ألا يا أمتي عار علينا بأن نحيا على الحانجين جيوش الكفر جاءت من قراءها إلى أرضي وقد عبثت بديني ألا يا أمتي عار علينا بأن نحيا على الحانجيني، بأن نحيا على الحانجيني. تراقد ما أُنا في كل يومٍ، تدك بيوتنا في كل أرى أراق فلناتُسبق راهم، أصيح بأمتي هل تسمعيني؟ تراقد ما في كل يومٍ. دقات بيوتنا في كل حين أرى أطفالنا تسبق أصيح بامتي هل تسمعيني أصيح بأمتي هل تسمعيني فمن للمسلمين يذود عنهم ويحمي العرض من اهل المجون اذا ما عتلت الامجاد حتما سنبقى مرتعا وستفقدين فمن للمسلمين يذود عنهم من أهل المجون إذا ما عدت للأمجاد حتما سنبقى مرتعا وستفقديني سنبقى مرتعا وستفقديني سنبقى مرتعا وستفقديني, سنبقى مرتعاً وستفقديني